قال الشيخ رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أ ن ف ق ت م من ن ف ق ة أ و نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلمه وفي الصحيح عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من نذر أ ن يطيع الله فليطح ومن نظر أ ن يعصي الله فلا يعصه بسم رب الأنبياء نبينا وصحبه الأبواب ويبين والسلام والمرسلين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على شرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المؤلف رحمه الله صلاة الله يوالي لله وعلى وعلى آله هذه الأبواب ويبين فيها شرف الشرك بالله عز و جل فسبق في الباب ا ل أ و ل النص على أ ن الذبح لغير الله شرك بالله و هو شرك أ ك ب ر و الشرك الاكبر لا يغفره الله عز و جل كما قال تعالى في كتابه إ ن الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحديث الصحيح الذي سبق أ ي ض ا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أ ن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله واللعن هو الطرد والابعاد من ر ح م ة الله عز وجل ثم أ ت ب ع المؤلف ذاك الباب بالباب الذي سمعناه ا ل ب ا ر ح ة و أ ن ه هناك وسائل قد توصل إ ل ى الشرك ليست هي شرك بعينها ولكنها قد توصل إ ل ى الشرك فذكر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وذكر الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر رجل الذي سأله انه ل سأله ذ ي أ نذر لله عز وجل أ ن ينحر عددا من ا ل إ ب ل في مكان يسمى ب و ا ن ة ف س أ ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل كان فيه وثن يعبد قالوا لا قال هل في عيد من عيد ا ل ج ا ه ل ي ة قالوا لا قال فليوفي بنذره لماذا ذ ا ه ل أ ن هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله لو جاء شخص وذبح فيه لله لكن الناس يشاهدونه ويتهمونه ب أ ن ه يذبح لغير الله ل أ ن هذا المكان يذبح فيه لغير الله عز وجل فيجب على المسلم أ ن يتجنب مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء أي الندر لله عز وجل جائز ولكن إ ذ ا أ ر د ت أ ن توفي بنذرك فلا توفي به في مكان يستعملها ل م ش ر ك و ن ويعملون في تلك ا ل أ ع م ا ل ل أ ن هذا قد يوصل صاحبه إلى الى ش ر ك قد يوصل صاحبه ل إ الشرك هذا الباب الجديد باب من الشرك النذر لغير الله باب للنبي الشرك النذر لغير الله كان من ينذر لغير للولي للعيدروس للبدوي بحيث أ ن ه يقول علي نذر لفلان ميتا كان أ و حيا ف إ ذ ا ش ف الله مريضي أ و رد غائبي ف أ ن ا أ ذ ب ح هذا النذر لذلك الرجل الذي أ ن ذ ر له فهنا يقول باب من الشرك النذر لغير الله ه ف ك أ ن أ ن النذر لله ليس شركا ولكن لغير الله هو الشرك وقد قال النذر س و ل عليه الصلاة والسلام في والسلام إ ن ه لا ي أ ت ي بخير و إ ن م ا يستخرج به من البخيل نسمع هذا التعبير من ا ل ر س و ل ع ل يقول ه الصلاة والسلام ي النذر لا ي أ ت ي بخير ولكن يستخرج به من البخيل يعني البخيل الذي لا يتصدق صدقه مطلقه لله عز وجل و إ ن م ا يعطي حتى ي أ خ ذ البدل لله علي كذا إ ذ ا أ ع ط ا ن ي كذا لله علي نذر إ م ا صوم و إ م ا ذ ب ي ح ة أ ذ ب ح لله و إ م ا ما لا اتصدق به لكن بهذا الشرط أ ن يشفي مريضي او يرد غائبي او يسهل لي كذا وكذا معنى ذلك أ ن ه لا يعطي لله إ ل ا بدلا ما يعطي من نفسه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول إ ن النذر لا ي أ ت ي بخير و إ ن م ا يستخرج به من البخيل هل البخيل هو الذي لا يعطي الا بالمقابل ما يعطيه هكذا مطلقا ثم اورد ا ل آ ي ة يوفون بالنذر النذر في ا ل أ ص ل ليس بلازم مباح أ م ر جائز لكن إ ذ ا أ ن ذ ر ت لزمك الوفاه بالنذر إ ذ ا نذرت يجب عليك أ ن تفي بهذا النذر ي و و ن بالنذر ويخافون يوما كان شرهم م س ت ط ي ر ة ف إ ذ ا أ ل ز م ت نفسك بنذر ا ل فعليك أ ن توفي به ويقول تعالى وما أ ن ف ق ت م ن ن ف ق ة أ و نذرتم ن نذر ف إ ن الله يعلمه والله عز وجل سيجازي صاحب تلك ا ل ن ف ق ة وصاحب ذلك النذر الذي هو لله عز وجل بالثواب ا ل ج د ي ل على عملها الذي قدمه لله عز وجل وفي الصحيح عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أ ن يطيع الله فليطعه ومن نذر أ ن يعصي الله فلا يعصيه وقد سبق مثل هذا على أ ن النذر يجب الوفاء به إ ل ا إ ذ ا كان في م ع ص ي ة ولو نذر إ ن س ا ن شيئا وهذا الشيء لا يجوز النذر به و لا يجوز النذر لذلك الشيء الذي ينذر له مثلا إ ن س ا ن انذر لاحد ا ل أ و ل ي ا ء وقال علي نذر للولي الفلاني من ا ل ص ح ا ب القباب قد يكون ولي وقد يكون غير ولي والولي يجب علينا أ ن نعرف من هو الولي الله عز وجل يقول في كتابه الا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون فكل مؤمن متقي هو ولي لله يعني ا ل و ل ا ي ة تكون لكل مؤمن متقي ما هي م ح ص و ر ة في فلان ولا في فلان أ ل ا أ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم ي ح ز ن الذين آ م ن و ا فمن آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله و ل و ا ل آ خ ر ثم قام بواجب ذلك ا ل إ ي م ا ن ثم اتقى ل والتقوى هي امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي فكل واحد توفرت فيه هذا الشروط فهو ولي لله عز وجل ل أ ن الذي يقابله أ و ل ي ا ء الشيطان الذين لا يؤمنون بالله عز وجل هؤلاء أ و ل ي ا ء الشيطان وهذا الذي يؤمن بالله ويتقيه ويقوم بما يجب عليه ويجتلب ما نهي عنه هذا ولي من أ و ل ي ا ء الله إ ذ ا لو نظر إ ن س ا ن ل أ ي ولي وطلب منه شيئا هذا النظر في م ع ص ي ة هل يجب عليه أ ن يفي به هذا لا يجب عليه أ ن يفي به مثلا نفرض ا ل آ ن نحن الموجودين منا من أ ن ذ ر ه م في هذه ا ل س ف ر ة على أ ن الله اذا وفقني لهذا السفر وتحصلت على كذا وكذا أ ن ي إ م ا أ ص و م كذا وهذا لله أ و أ ن ي أ ذ ب ح لفلان كذا وكذا فهذه م ع ص ي ة فهذه ا ل م ع ص ي ة لا يجوز له أ ن افي بذلك النذر ل أ ن ه علم من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه يقول من نذر لله عز وجل بنذر فعليه أ ن يفي به ومن نذر أ ن يعصي الله عز وجل فلا يفي بذلك النذر من نذر أ ن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أ ن يعصي الله فلا يعصيه الباب الثاني لا تعيد الولي نعم الولي الظاهر الشيخ اشكل عليه الولي الشيخ ح ت ا ج تفسير للولي من هو الولي الولي كما قال الله عز وجل في كتابه في س و ر ة يونس أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون فكل مؤمن بالله متبع لرسوله يطيع الله عز وجل في جميع ما أ م ر ه به وينتهي عن جميع ما ن ه ه الله عنه هذا ولي وهؤلاء كلهم أ و ل ي ا ء أ ي من كان مؤمنا متقيا لله عز وجل والتقوى كما عرفنا امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي فهذا ولي من أ و ل ي ا ء الله لكن ليس معنى أ ن نذهب وننذر له النظر لا يجوز لهذا يجوز عندك سؤال ها؟ <تصفيق> الشيخ ي س أ ل ل أ ن في كتب الطرد ا ل ص و ف ي ة فيه ولي وفي من يتجاوز هذه ا ل م ر ح ل ة حتى يصير ق ط ب والقطب هو الذي يتصرف في الكون ومعناه أ ن يصل إ ل ى د ر ج ة إ ذ ا قال الشيء كن و في فيكون وهو الذي يدخل الناس في الفناء كما يقولون فياخي أ ليس هناك قطب مطلقا أ م ا أ و ل ي ا ء الله الذين هم بهذه ا ل ص ف ة فهم موجودون و إ ن شاء الله هؤلاء جميعا كلهم أ و ل ي ا ء لله ل أ ن هؤلاء الموجودين إ ن شاء الله يؤمنون بالله ويتقونه ويعملون بالطاعات ويتجنبون المعاصي فكلهم أ و ل ي ا ء لله بنص ا ل ق ر آ ن ف الله عز وجل هو الذي وصف ا ل أ و ل ي ا ء ووصفهم بهذا الوصف ف إ ذ ا كان هناك رجل متقي مطيع لله عز وجل رجل عابد رجل صالح لا يتعاطى الامور ا ل م خ ا ل ف ة لشر الله عز وجل هذا ن س م ي ه و ل ي ل أ ن الله عز وجل هو الذي سماه ل أ ن ه مؤمن متقي لكن إ ذ ا جاء إ ن س ا ن ودعه هو ا ل و ل ا ي ة وقال على أ ن عنده كرامات وخوارق للعادات الولي الصحيح لا يدعي ا ل و ل ا ي ة ولا يقول أ ن ا ولي إ ذ ا كان رجل صالح هو يتخفى بنفسه ولا يريد أ ن يعرف أ ح د عنه ذلك ل أ ن هدفه فتنه للعبد ولهذا قال ا ل إ م ا م الشافعي لو ر أ ي ت م الرجل يطير في الهواء حول الذين يقولون لهم كرامات لا تصدقونه حتى ت ن ظ ر و ا ماذا يعمل هل يتبع كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم و يعمل بذلك أ و لا فقد تجد الناس مشعوذين الشياطين يساعدونهم في هذه ا ل أ ع م ا ل و ممكن ياتون لهم ب أ ش ي ا ء غير م و ج و د ة عندهم مثلا عنده شياطين أ ن ت في هذا الوقت في بلدك أ ل ع ي ن ب مثلا لا يوجد هذه الفواكه لا توجد هم يروحون ي س ر ق و ه ويجيبوها لك الشياطين ي أ ت و ن بها ثم أ ن ت تقدمها لهؤلاء المساكين وتقول انظروا خلاص فالناس يقولون هذا شوف ه ذ اولي من أ و ل ي ا ء الله ل أ ن له كرامات وهذه الفواكه عنده و هي غير م و ج و د ة مثلما في ق ص ة مريم رضي الله عنها مريم ومعيسى عليه السلام حينما كان يوجد عندها ذلك رزق و ي أ ت ي زكريا يقول لها أ ي ن أ ن ا لك هذا قالت هو من عند الله أ ن الله ي ت و ق من ا ل ش ي ء ب غ ي ولي ولي ر حساب فهذا ولي وهذه ولي من أ و ل ي ا ء الله لكن الشياطين لهم أ و ل ي ا ء يعملون لهم مثل تلك ا ل أ ع م ا ل وقد س أ ل ن ي واحد البارحه بعد أ ن طلعنا في الطريق ويقول أ ن هناك ج م ا ع ة شياطين متسلطين عليهم بمعنى أ ن ه م ي أ خ ذ و ن أ م و ا ل ه م بوسائل م ت ع د د ة ويقول أ ن فيه س ح ر ة يستعملون مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء ويسلطون عليهم الجن فالجن هم يخدمون الشخص الذي يقدم له خ د م ة وهو التنازل عن دينه, دينه فيذبح لهذا الشيطان ويطلب منه ما لا يطلب إ ل ا من الله وهؤلاء الشياطين يلبسون على أ و ل ي ا ئ ه م فيقدمون ل ه مثل هذه الحاجات ويظن على أ ن ه ا كرامات من الله عز وجل وهي من الشياطين إ ذ ن الولي الصادق لا يعلن ولايته للناس ف إ ذ ا و ج د ن شخصا يعلن أ ن ه ولي من أ ج ل أ ن ي أ خ ذ أ م و ا ل الناس فهذا ليس بولي من أ و ل ي ا ء الرحمن بل هو ولي من أ و ل ي ا ء الشيطان نعم من الشرك ا ل ا س ت ع ا د ة بغير الله وقول الله تعالى و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعوذون برجال من الجن فزادوهم ر ه ف ا عن خ و ل ة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أ ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت لم يضره شيء حتى يرحل من, من منزله ذلك رواه مسلم وهذه ا ل آ ي ة تبين لنا هذا المعنى وكان أ ن ه ر ج ا ل من ا ل إ ن س ي ع ذ و ن بريال من الجن فزادوهم رهقه فكانوا إ ذ ا نزلوا وادي وهم مسافرون يستعيدون برئيس ذلك الوادي من ا ل ب ق ي ة من الشياطين فزادوهم رهقه يعني زادهم خوفا بحيث أ ن ه م يقدمون لهم بعض ا ل أ ش ي ا ء التي ترهبهم و التي تؤثر عليهم في عقائدهم و أ ن ه كان ر ج ا ل من ا ل إ ن س يعودون بريال من الجن فزادوهم رهقه و الله عز و جل ما ص ل ط الشياطين على ا ل إ ن س و لكن إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن معهم و قدم لهم خدمات يريدونها منه عند ذلك هذا ا ل إ ن س ا ن يزيدونه رهقا ويتعبونهم وحتى أ ن ه لو أ ر ا د أ ن يتخلص منهم يتسلطون عليه وعلى بيته وعلى أ و ل ا د ه وهذا شيء معروف فينبغي ا ل م س ل م ان يكون موحدا توحيدا قاطعا لا يخاف إ ل ا الله و لا يرجو إ ل ا الله و لا يتوجه إ ل الا إ ي ه و ل آ ي ة فأنه ك اليه ن ر ج ا من س يعوذون يعني ع و ن ج ل م لهم بهم أولياء ويستعيدون ف الله عز وجل بين أ ن ه م لا يزيدونهم إ ل ا خوفا ثم أ و ر د هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أ ع و ذ ب ك ل م ة الله التامات من ش ر ما خ ل ف أ و ل ئ ك كانوا لما ينزلون هذا المنزل هذا الوادي وهم مسافرون يستعيدون برئيس ذاك الوادي أ ي المسؤول عن الجن الذين موجودين في ذاك الوادي وغيره الله عز وجل بين على أ ن ه م ليس لهم س ل ط ة إ ل ا على الذين يتخذونهم أ و ل ي ا ء فمن اتخذوهم أ و ل ي ا ء يتسلطون عليهم ثم هذا الحديث يبين أ ن من نزل منزلا فقال أ ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهذه ا س ت ع ا ذ ة تدفع عنه جميع الشروط والكلمات المقصود بها ا ل ق ر آ ن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق فلا ي ج د الاستعاذه بمخلوق كما يقول ا ل م ع ت ز ل ة و ه ذ الكلام ا لطلاب العلم إ ذ ن ا ل ا س ت ع ا ذ لا تجوز بالمخلوق و إ ن م ا تكون بالله عز وجل وصفاته و ه ن ا يقول من نزل منزلا فقال أ ع و ذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك